<متحدث> قال شيخنا وإمامنا الحافظ بن كثير رحمه الله لقد أجر الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعت عليه روى الإمام مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل عبد فمن عاش على الطاعة مات على الطاعة الله أكبر الله أكبر, أكبر الله الذي لا إله غيره يقسم لي أحد وإخوان الأطباء في القاهرة يقول والله يا شيخ محمد من أعجب ما رأيت دخل علينا رجل من أهل القرآن ليجري جراحه يقول الرجل تجاوز الستين عاما لحياته بيضاء وجهه منير مشرق يقول فلما لابس ملابس الجراحة بكى فقال له الطبيب ليش تبكي ما شاء الله أنت من أهل القرآن وجهك منير وأنت إمامنا قال يا ابني والله انا ما أبكي خوفا من الموت ولا خوفا من الجراحة سبحان الله إذن لماذا تبكي قال والله سألت فأعرفت أن العملية ربما تستغرق أكثر من أربع ساعات قال نعم ربما من أربع إلى خمس أو شت ساعات الحمد لله خيف قال لا لا لا أمه بتبكي ليه قال والله انا بس ببكي لأني سأحرم اليوم من قراءة الورد اليومي للقرآن النهاردة مش عارف أقرأ القرآن الورد اليومي قال له تقرأ كم جزء قال بفضل الله أنا بختم كل ثلاثة يام مرة يعني أقرأ كل يوم من عشرة أجزاء انا الآن أخشى أن يضيع مني هذا الورد اليومي للقرآن يقول الطبيب فشعرت بضآلة شديدة لنفسي وحقارة شديدة لنفسي رجل في جراحة يخشى أن يفوته ورده اليومي من القرآن وهو في مرض يقول وأنا صحيح معافة ربما يفوتني أسبوع أو أسبوعان أو شهر لا أقرأ آية واحدة في كتاب الله جل وعبد يقول ثم نظر لي هذا الوالد وقال لي يا ولدي أنا أريد منك طلبا قال اتفضل قال أريد أن أصلي ركعتين وإذا وضعتموني على المكان الذي ستجرون لي فيه الجراحة أرجو أن تتركوني ساعة كاملة لأبدأ في قراءة الورد اليومي للقرآن فإذا ما مضت ساعة فليتقدم الطبيب الذي سيضع لي البنت وابدأ بعدها في إجراء الجراحة وأسأل الله لك التوفيق قال خلاص إن شاء الله لك ذلك يقول فنام على المنضبة في غرفة الجراحة وبدأ يقرأ من حفظه فمن أهل القرآن بدأ يقرأ بفضل الله تبارك وتعالى وبعد انتهاء الساعة تقدم الطبيب وعطوه المخدر أو البنج ثم راح في غيبوبة واقترب الطبيب ليجري له الجراحة مع إخوانه يقسم لي بالله يقول والله يا شيخ محمد ما كف هذا الرجل عن القراءة بصوت مرتفع طوال مدة الجراحة إله <تصفيق> العالم ومنشغل بالقران اللي تم ده مغرفه للقلب اللسان لا تحرك إلا بأمر من القلب والعين لا تضر إلا بأمر من القلب والجوارح كلها حشم وقدم وجند لهذا الملك قال ابو هريره ان ملك الاعضاء والجوارح جنوده ورعاياه فان طاب الملك طابت الجنود والرعايه وان خبث الملك خبثت الجنود والرعايه واجمل من قول ابي هريره قول نبينا صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب فعلنا القلب يجعل الأمر فإن الأمر أقلناه لعل الله يقضيه بشيء من عطاياه ويسبر مد منه